shaati في يديه كفارة للخطايا lil في wa shaati in fi yadayhi kaffaratun دمعي وشقايا ورحت القي علي تبت لي ومدايا يا تيوما وانا نفسي جريحه تتعايا وتلع عواء مدمدم في الحنايا ذهبت يوما وانا نفسي جريحه تتعايا وللمعاص عواء مدمدم في الحنايا كانه ستذئب او نوحثك لاهاجت لها القبور خفايا او صرخه ميت من تلبدت بالرزايا حملتها وكاني حملت هول المنايا وجدت ندمن ازجي إلى المتا بخطايا يا رباه عفوك اني للنور مدة يدايا نزعت اسرار قلبي وجئت القي اسايا رباه عفوك اني للنور مدة يدايا نزعت اسرار قلبي وجئت القي اسايا واشتكي طي صدري لم صحيق طوايا وبه بدات ولكن لم ادري ما متمايا لم اجري ياس يفيه وديا ولا عرفت ضلاني ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوا يا رب يوما ندايا باحي مصفد في مسايا فسكن ضياك اني ظم ان ضل صدايا اليك انت صباحي مصفد في مسايا فاسكن ضياك اني ظم ضل صدايا لم ادري من بعن تسقي جديد الركاي او شط لا ما فيه الا ظافح حشايا رحماك يا ربي ان لي ذنوب وخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغابت ولكن ما زلت أسجر جايا يا رحماك يا ربي اني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت اسقي رجايا ما زلت اسقي رجايا يا جاي